ذلك من الأمور المباحة المباشرة والقبلة للصائم لزوجته هذا أيضا من الأمور المباحة بشرط أن يكون المباشر لأهله والمقبل لزوجه متحكما في نفسه مالكا لقربه ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وفي رمضان وهو صائم وفي روية البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه كان أملككم لإربه أي لحاجته أو لغير ذلك صلى الله عليه وآله وسلم فلا حرج إذا أراد الموظف مثلا أو الأخ من إخواننا أن يخرج إلى عمله أو إلى ومراته تصلي تسلم عليه وتصافحه قبل ان يخرج وقبلها من رأسها او من خديها فلا حرج عليه ان شاء الله حتى ولو قبلها من فمها لا حرج ده اذا كان بيحصل يعني في الاوقات العدي اللهم استرنا يا رب فلا حرج عليه ان شاء الله وتعالى وهذا ليفسد الصيام